ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعفدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحفو بينهم فيما هم فيه يختلفون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 إلا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وزر وزر آخر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 إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل كمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو صالت آناء الليل ساجدا وطائما ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله أم من هو طالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة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 للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين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 ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقواه، والذين جدعوا الطاووت أين يعبدوها، وأنا أعود إلى الله لهم البشرى، فبشر عباده، فبشر عباد الذين يصدون. يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب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 وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد الم ترى ان الله انزل من السماء ما ان ينابيع في ال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 يكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذا خذ الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ملت وإنك يوم القيامة عند ربكم تقتصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مدوى للكافرين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 من خلق السماوات والأرض ليقول الله: قل أفرئتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هم نكشفات ضر؟ او ارازنني برحمه هل هم منسكت رحمه قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتركن قل يا قوم اعملوا على ما كانت لكم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن تعليم بوقيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرون أزد قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِّلَ هُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَانِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَن تَتَحْكُم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ وَلَوَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعُهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفَضَّلْنَاهُمْ وَلَوْلَا أَنَّ رَبَّكَ لَجَعَلَهُمْ لَئِن تَدَاوَى بِهِ لَئِن تَدَاوَى بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَذَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَذَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغلى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا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 لِخَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْلَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْلَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغلق جلوب جميع إن هو الغفور الرحيم إن هو الغفور الرحيم وألبؤ إلى ربكم وأسلم له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا هُنزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ فِي كُبُو الْعَذَابَ بَغْتَذُو أَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَنَّ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 أليس في جهنم متوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء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 الافى غير الله تامرن من اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشرفك ليحبطن عمله لا ان اشربت لا يحبطن عملك ولا تكونوا من المناصرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكونوا من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عن ما ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في الزماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرطت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم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 فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، ألم يأتيكم رشرا منكم؟ ألم يأتيكم رشرا منكم؟ يسلون عليكم آيات ربكم ويُنظرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبالسمث والمتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حال حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق أقيل الحمد لله رب العالمين